بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين. ندعو في كثير من الأحيان وربما لا نرى إجابة ما هو السبب؟, ما هو السبب؟ هل السبب في موازين, في موازين الأرض أم السبب في موازين السماء هل السبب منا نحن في كيفية دعائنا أم أن الدعاء نفسه لا ينفع تعالوا نبحث هذه القضية من خلال مسألة أو مسألة سنة المسألة الأولى ينبغي أن نعلم أن الدعاء بحد ذاته عبادة استجاب الله أو لم يستجب لا تشغل نفسك بذلك كما قال الله عز وجل وقال ربكم دعوني أستجب لكم. أمرنا الله بفعل, أمر الله بفعل ادعوني ووعدنا بفعل, ووعدنا بفعل استجب يستجب اليوم يستجب غدا يستجب بعد سنة هذا إلى الله سبحانه وتعالى وقال جل وعلا ولله الأسماع فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. قل يا رزاق أرزقني يا ستير استرني يا شافي اشفني يا غني أغنني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب نعريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذا علمنا هذا أيها الأفاضل علمنا أن الدعاء بحد ذاته عبادة أنت ابذل الدعاء ولا تلتفت إلى مسألة يستجيب أو ما يستجيب إلهنا وخالقنا ورازقنا عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد وليس سي سواك هذه نواصينا الكاذبة الخاطئة بين يدي إليك اللهم نشكو حالنا إليك اللهم نشكو ضعفنا كلما زاد عمرنا كثر الذنوبنا أما آن لنا أن نستحي من ربنا أما آن لنا أن نقول أولانا. أنا سينا ما خلقنا فسوانا أنا ما أنعم علينا واعطانا أما خلقنا فسوانا أما كشف عن والذين أما ألهمنا السلام وإليه أدعانا أما برده في كل طرف دعين يوم سانا فقابلنا ذلك بالعصيان واتباع الشهوات ونسينا ما أنام. أحياناً بعض الناس, الناس تقول لماذا لا تتصدق على هذا المسكين؟ فيقول يا أخي قد أتصدق ثم لا يتقبل الله مني. أخي ليست القضية يتقبل وما يتقبل. أن أبذل الطاعة. والله كريم. لماذا لا تصوم يوم الاثنين؟ قال يا أخي قد أصوم وأتعب ثم ربي لا يتقبل مني. لا تشغل نفسك بهذه القضية. يتقبل ما يتقبل. أن أبذل الطاعة واعلم أنك تتعامل مع رب كريم. كذلك الدعاء. أنت أبذل الدعاء واعلم أنك تتعامل مع رب كريم يجيب دعوة الداعي. وَإِذَا سَأَلَتَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الْدَاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُ المسألة الثانية النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ما من داع يدعو الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاثة أشياء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، يعني قال يا ربي إش في ولد المريض شفاء، يا ربي اقض ديني قضاء. قال إما أن يستجيب له في الدنيا، وإما أن يكف عنه شرما بدعاء، يعني قال يا ربي إش في ولد المريض، فارتفع الدعاء بطلب الشفاء وكان هناك قضاء نازل أن الولد يموت مثلا في مرضه، فهذا الدعاء يمسك القضاء عن النزول، فأحياناً يقول هذا. داعي يا أخي أنا مضى لي شهر أقول اللهم مش في المريض ولم يشفى لم ينفعني الدعاء خطأ الدعاء نفعك وأنت لا تعلم ربما لو لم تدعى لما تولدك الثالث قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات إذا إما أن يستجيب في الدنيا وإما أن يكف عنه شرا وإما أن يؤخرها إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات فلا يقول أن أحد نمي فعل الدعاء أخي المسلم